يكون قريب اذا متنا وثرنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال علمنا متى تقف الارض منهم وعندنا كتاب حفير. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظوا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينا وما لها من فرود والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل زوج بهيد تبصرة مبادة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 وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ مَا كُنْتَ كَفَّارًا عَنِّي مَنْ نَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيب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 قال لا تَ تَصم لدي وَقَ خ تَمن إلَق بالِوعيد ماَا يبَلل القَ لدي وَمأَ لغَلن للابد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمستقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب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 وَلا جَهَا مَزيد وَكَم أَهنَا قَبَلَهُم مِ قَقهُم أَشَلجَلُ مِنهُ دَق شَ فَنَق قَابو فيِي بِادِهَ لِم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 تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طنوع الشمس وقبل الغوب ومن الليل فسبح هو أدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير